ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما لا خير في كثير من الكلام الذي يسره الناس ولا نفع منه الا ان كان كلامهم امرا بصدقه او معروف جاء به الشرع ودل عليه العقل او دعوة إلى الإصلاح بين المتنازعين ومن يفعل ذلك طلبا لرضا الله فسوف نؤتيه ثوابا عظيما هذه الآية الكريمة ينبغي على الإنسان أن يجعلها نصب عليه كل ما أراد تكلم. يتكلم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدق، وفي هذا أن الأمر بالصدق باب عظيم من أبواب الخير. أو معروف اي ان الانسان ياتي بالمعروف او اصلاح بين الناس فيه فضيله اصلاح ذات البين ثم رغب ربنا بهذا قائلا ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله الانسان في كل عمل يطلب به مرضات ربه فسوف نؤتيه اجرا عظيما والعطاء من العظيم عظيم ثم قال تعالى محذرا من الحياد عن الصراط المستقيم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 ولا نوفقه للحق لإعراضه عن عمد وندخله نار جهنم يعاني حرها وساءت مرجعا لأهلها إذن هذا تحذير من أن الإنسان يطرق الحق ويصير إلى الباطل ومن يشاقق رسوله عنه قد جعل نفسه في شق وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بشق آخر من بعد ما تبين له الهدى وربنا جل جلاله قد أقام الحجة على العباد ولذا تجد الآن العلم وافر ويتبع غير سبيل المؤمنين يحذر الإنسان أن يخالف طريقة المؤمنين نوله ما تولى فربنا جل جلاله يرد الإنسان ويحاسبه على ما يستحب ونصله جهنم أي ندخله جهنم وجهنم سميت الجهنم لعظم جهومتها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 إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مريدا ما يعبد هؤلاء المشركون ويدعون مع الله إلا أوثانا مسمات بأسماء الإناث كاللات والعزة لا نفعلها ولا ضر وما يعبدون في الحقيقة إلا شيطانا خارجا عن ضاعة الله لا خير فيه لانه هو الذي أمرهم بعبادة الأوثان ولذلك كل معصية هي طاعة لمن طاعة للشيطان نسأل الله العافية لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولذلك ضرده الله من رحمته وقال هذا الشيطان لربه حالفا لأجعلن لي من عبادك قسما معلوما اغويهم عن الحق ولا يضلنهم ولا يمنن ولا آمرنهم فلا يبتدعون اذان الانعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسارا مبينا ولا صددنهم عن صراطك المستقيم ولا بالوعود الكاذبه التي تزين لهم ضلالهم ولا أمرنهم بتقطيع آذان الانعام لتحريم ما حل الله منها ولا بتغيير خلق الله وفطرته ومن يتخذ الشيطان وليا يتولاه ويطيعه فقد خسر خسرانا بينا بموالاه الشيطان رجيم ولا شك ان الخسران باتباع طريق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 معاندة الرسول صلى الله عليه وسلم ومخالفة سبيل المؤمنين نهايتها البعد عن الله ودخول النار كل الذنوب تحت مشيئة الله فقد يغفر لصاحبها إلا من مات على الشرك فلا يغفره الله أبدا غاية الشيطان صرف الناس عن عبادة الله ومن أعظم وسائله تزين الباطل بالأمان الغرارة والوعود الكاذبه اللهم اكفنا الشيطان واكفنا شياطين الانس والجن يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا واهد بنا وأصلحنا وأصلح بنا اللهم اشف كل مريض اللهم عاف كل مبتلى يا أرحم الراحمين هذا وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته